اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم اهزم بشار وأعوانه وزلزلهم اللهم, اللهم وألق الرعب في قلوبهم اللهم وألق الرعب في قلوبهم الوعد في قدومه اللهم مزقه تمزيقا وفرقه تخريطا اللهم وازرع بينهم الشقاق والفرقا اللهم واكسر شوكتهم اللهم واكسر شوكتهم واجعل الذائره عليهم اللهم واجعل عليهم اللهم وفق اخواننا في سوريا شفاهم اللهم ونجرؤ بك في نحورهم ونعود بك من شهورهم اللهم إنهم قد طغموا في البلاد فأكثروا فيها المساد اللهم تصف عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد اللهم وأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك يا قراء يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم وكلهم عونا ونصيرا اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين اللهم ولي عليهم خيار وكفهم شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم وكفهم شرارهم اللهم وك في تقوم للحكم بشريعاته واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا المستضعفين ويا المظلومين اللهم وكل اخواننا المستضعفين في سنور يا رب اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية اللهم انزل عليهم من النصر والتمكين اضعاف اضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم انزل عليهم من النصر والتمكين اضعاف اضعاف ما نزل عليهم من البلاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا طيب صلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين